الوحدة الثانية المهن والتسوق الدرس الأول المهن المنسية واحد استمع إلى العبارات الآتية ثم أعدها واكتبها في دفترك المهن المنسية مهنة الحداده مهنة النحاس مهنة الصرماية مهنة الفخار، مهنة عرض حال، مهنة السلالة.